الإفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأنستوفر ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه يمتعكم متع الحسناء Joo, että ihan kummetan, hasenan, illa, ajallim, musemma. Ja joo, että ihan kulla, vii, أَخَافُ fandla.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 ala hain yästööshuun thiyabahum yä alamu ma yusirrun wama yu alinuun innehu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 ole in a corner, hum, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ أَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ Illa la dinas obarua, milos solihati, ula, ikalahum, maufiro, ula, ikalahum, maufiro tuua, ajoin, kebir. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَابٌ Inna ma anta nizir, waAllahu 'ala kulli shayi wa kifil. Am yaqoolu naftra. قل tubi بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من, استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن J Point motivated at the knowledge of Allah If not man حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَّوْعِدُهُ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 كي يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها ala الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين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 الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وَنَظَرْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ مَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا In ajriya illa ala Allah, wa ma ana amanu, innahum malaqu rabhim, wa lakni ara kum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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يأتيهم الله خيرا. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, inni idhal min al-'dalimin. Qalu ya Noohu, qad jaadal tana, fa فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاء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 adults and owners Five Heavens And ari ops He has not followed hate ötton and who believes One and who وَقَالَ اَرْكَبُوهُ فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا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 وغيض الماء، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّكَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 وعلى أمم من oma, معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم oma, عذاب أليم تلك من oma,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 أَفَلَا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا وما نحن بتاركين alihetina عن قول ke وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض alihetina بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن بَريءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ma min dabba illa huo ákhidun binاصiyatihah in rabbi ala siraat mustakim fain ma sالت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إن ربي على كل شيء حفيف الذين آمنوا معه والذين آمنوا مَعَهُ برحمه منا ونجيناهم من ونجيناهم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا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 كم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك, وإننا لفي شك من نفسنا ma tadjouna ilaihi mureeb قال ya قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ين نَصُرْنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 الا بُعْدَ لِثَمُونِ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ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 إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاب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 Kalu, ategjbin min amri Allah, rhamtullahi wa barakatuhu alaykum Vaih mihdaidiiicylha, jäädöin pusedsin saadaan Käll jest Kaopini pahansa Ruotsin Ibrahima on nyky'sa, joka lähe عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا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 فأتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد Tamalana لنا في بناتك من حق وان انك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم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 من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبان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 أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجر من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 والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا بُعْدَ لِمَدْيَنَا كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وَاُتْبِعُ فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الشَّرْفُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَا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 ك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له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 كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قول لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب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 INNAHU BIMAA TA'MALOON BASIR WA LA TARKANU ILAL LADHEENA ZALAMOO FATAMASSAKUM WA MA LAKUM MIN DOONILLAH MIN THUMMA LA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 فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةٍ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ مِنْهُمْ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 لأ أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك In this truth, it is a promise and a promise to the believers. And say